أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثُمَّ تَقَوَّمْتَ تتنزل عَلَيْهِمُ الملائكة ألا كُنتَ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتته أنفسكم ولاكم في من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني لاستوي الحسنة ولاستيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن الَّيُّ حَمِيم وَمَا يولق ما إلَّا الذين صَدَقوا. Altyazı M.K. وَإِنَّ يَنصُرُكَ مِنَ اللَّهِ ومن Dudul maili <Sessizlik> Kan لَهُ. يسبحون له بالليل أنك ترى الأرض خشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء تزنت وربت. إن الذين يلحدون في آ Atınay! فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم اَمَّنُ مَا شِئْ تَمَّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير إن وَكَفَرُوا بِالزِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ حكيم الحميد ما يقال لك إلا ما قد كيل للرسول من قبلك إن كلظ م صرات وَزومأَ قضٍ ولو جعلناه قرآناً أو جميعاً لقالوا لولا فصلا Allah'a <gülüyor> emanet لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من كان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاختُلِي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما كبير والله من العديد وما تخرج من زمرات من أكمامها وما تحملها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما تخرج من سمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا ما تخرج من سمرات من أكمام